بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو ينقص منه قليلا أوزد عليه ورسل القرآن تغسيلا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 111. رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا 112. واصدر على ما يقولون وهجرهم هجرا جميلا 113. وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما يوم تغذب الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا إنا أرسلنا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 واتخذ إلى ربه سبيلا